ما ينفعنا وزدنا اللهم علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي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 Allahumma, agnini bil Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Als het gaat om de strijd, dan is het niet <Ctooby> اللهم أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 السماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على, ما شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.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 فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تحتها مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 الله اكبر سمع الله لمن حمدا Allah is the best, Allah is Alhamdulillah, Rabbil al-Alemine Ar-Rahman, Ar-Rahim Malik Yawm al-Din Iyaka n'a'budu al-mustakim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود Beliladina kefaru fi deed. Wallahu miwara inhimmu, muhilpo. Wallahu miwara inhimmu, muhilpo. Belhu akur en ummedid. في لوح محفوظ الله سمع الله لمن حمده Oh uh.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 سمع الله لمن حمده رب العالج الحمد الله